وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانوا عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا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 لا تَدَعُ اليَوْمَ ثَبُورًا وَاحِدًا وَدَعُ ثَبُورًا كَثِيرًا قُلْ أَذَالِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ الْخُلْدِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ كَانَتْ لَهُمْ جَزَاءً أَمْ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 فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل قالوا سُبْحَانَكَ مَا كَانَ يَنبَغِي لَنَا أَن نَّتَّخِذَ مِن دُونِكَ مِن أَوْلِيَاءَ وَلَكِن مَّا تَعْتَتِهِمْ وَآبَاؤُهُمْ فَتَنَسَّ ى الذِّكْرَ وَكَانُوا قَوْمًا قَذ كَنذبُوكُمْ مِمَا تَقُونَ فَمَا تَسْتَطونَ صَررفَهُ وَلَا نَصْرَ وَمَيْ يَظلم مِن كُم نُذِقُهُ عَذاَبًا كبيرا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 وَكَفَا بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ ۚ رَتِّلِ الْقُرْآنَ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 ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا فقلنا ذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا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 وَكُلًا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ وَكُلًا تَبَرْنَا تَتْبِيرًا وَلَقَدْ آتَيْنَا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أَمْطِرَتْ مَطَرَ السَّنُو أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا بَلْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ نُشُورًا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 وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُم بِمَا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أجاج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 وَيَأْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِيرًا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَا شَاءَ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 إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله رفورا رحيما إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ خَيْرَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما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 أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما